Ketabun unzile ilayka fala yakum fi sadrika harajun minhu litun zirabihi wazikra lilmu emin Ittabiju ma unzile ilaykum min robbikum wala تبعون من دونه أولياء قليلا ما وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون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 وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَجْرِمُونَ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 فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنَ النَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا تَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنظِلْ مِنِّي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ قال فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِينَّهُمْ ثم لا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أك ترهم شاكرين، قال خرج منها مذوما مدحورا لمن تبعك منهم لأم لأن جهنم منكم أجمعين،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 فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما مأورِي عنهما من سوءاتهما وقال ما نَهَاكُمَا ربكما وقال ما ناكُما وكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين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 وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عدو مُّبِينٌ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 قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطُ وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنه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 تأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتبعون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 رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أمور أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت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 فَمِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّن تَعْلَمُونَ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 لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط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 ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أص أرحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم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 حَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَمْ أَفِيضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَن أَفِيضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدين دنيا فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم كما نسولق هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَاصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ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 سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا, فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات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 قالوا أجتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعذنا إن كنت من الصادقين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 سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ منتظرين فأنجيناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين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 هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب أليم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 فاذكروا أَلاَّ الله وَلَا تَعْثُوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ وَتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الذين تكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ وَنَصَّحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّنَ النَّاصِحِينَ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 أريتكم إنهم أناس يتطهرون، فأنجيناه وأهله، إن رأته كانت من الغابرين.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 قد جاءتكم بينتم من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبغوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلك خير لكم ان كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم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 لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ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 من نبي إلا أقلنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء فأخذناهم فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون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 صُنَاضِحٌ وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَآمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ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 تِلْكَ الْقُرَانُ قُصَّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ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 أرهم لفاتقين، ثم بعثنا من بعدهم متابا آياتنا، إلا في العون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على الله لا أقول على الله إلا الحق قد جئ لَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ إِن كُنتُم تَجِئُونَ بِآيَةٍ فَأْتُوا بِهَا إِن كُنتُمْ قاضين فالقى عصاه هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضا يؤدبن قال المَلَؤُمُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُنُونَ قالوا أرجه وأقاه وأرسل في المدائن حاشرين وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم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 قالوا يا موسى إن ما ان تلقي وإن ما ان كن نحن الملقين قال ألقوا فَلَمَّا الْقَوْسَ حَرُّ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاِسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَقُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ في العالمين رب قَالَ وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تألموا لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا قالوا إن إلى ربنا من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 والقوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا, فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 تَعْنَرِجْ زَلَنُ مِنَّا لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أَجَلٍ هم بالغوه إِذَا هم ينكثون فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم إذ كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين واورثنا القوم الذين كانوا تضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي بارتنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا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 ظَرُمَّ هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَا أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِفِ الْعَوْنَ يَصُومُونَكُمْ سُوَأَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَكْبِرُونَ تحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم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 تبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك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 ويغفر لنا لنكونن من الخاترين ولما رجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال ما خلف فاخذتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس أخيه يجره إليه قال ابن امنا ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمط بي ولا تجعلني فلا تشمط بي ولا تجعلني مع القوم الظالمين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 وَن يَكَذَّبَنَّ اجْلِ الْمُفْتَرِينَ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ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 تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدرس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 ثوبا عندهم في التوراه والانجيل مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهىهم عن المنكر ويحل لهم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 ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما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 وَاسْأَلْهُمْ عن الْقَرْيَةِ التي كانت حَاضِرَةَ البحر إذ يعدون فِي السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا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 وَإِذْ نَطَقْنَا الْجِبَالَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ جُلَّتْ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خذوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها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 ذا اَمَثَلَ نِ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَإِنْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ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 وَلِلَّهِ الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَمًا يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ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 من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يَسْأَلُونَكَ عن السَّاعَةِ أَيَّانَ مرساها قل إِنَّمَا علمها عند رب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 وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءٍ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 فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرْكًا فِي مَا أَتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 وَإِن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وَأَعْرِضْ عن الجاهلين وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون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 بك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون